بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر والله بما تحملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم والاهله المصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألن يأتيكم نبأ الذين كفروا من طغوا فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلذلك لانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشروا يهدوننا فتكبروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد جعل من الذين كفروا ان لن يبعثوا كُلُّ بَلاءٍ وَرَبِّ لَذَاعَةٌ نَّثُمَّ لَتُنَبَّهُنَّ بِمَا عَمِلْتُنَّ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ